إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور ينقصنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يرضي فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله أهده لا شريكا لأشهد أن محمد رسول الله من سلكه فأز بجنات النعيم وانحاد عنه يمينا أو يسارا ومن يريد سواء الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك المجيد أما بعد فإن أضغ الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما الذي لا إذا إجازة بلغ الورا من ادلة الاحكام للحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه رحمه واسعه جيشت نباب القرقراد القرقراد عن الصهيب رضي الله تعالى عنه قال لي الصهيب يدين صهيب الرومي بقول الرومينيا بس بالرومية هذا سوق شكلي رومي عندك اوروبي لو لايديداب الرومي خلق جذور لو قاعده الصهيب الرومي ولا ذلك له خلقش الرومانيه هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شبيهًا بريخي صابر موتى ثلاث مطهين البيع إلى أجل، أَجْشَتَكَ بِرَوْشِ بَقَلَسْ بِرَوْشِ والمقارنة قرّز دان يقترب، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيعين. تذكر كرديني جل مزوج لبومات نقل بروشين، ضعيفة. ابن ماجد يواد كده وشغل بارف بص الله بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشتري على الرجل اذا اعطاه مالا للمقارنة حكيم بن حزام جدنا زهق ولا سري المبمر على السكن مال تجعل مالي في كبد رطمة لكي ما لكين لا استشوكي روح لبربي وتحمله في بحر بي ب بحر زيقدر زي ياك ولا تنزل بيه في بطني مسيل وقالوا ا لا خالص يوصل مثل هذه المضاربتين لم يشتر هذا حصل اختلاف فلا ط ما نعلي عندما إن انه لم يتعدى ولم يفسر ثلاثه من الاقوال فقير ان البين يتعين اطلاقا تقضيه المستوى دو ولا تنزل به في مسيل فعلت شيئا من ذلك فقد من تمالي دعنا ومعناه على لا تو كبيت كفل يرتعى وتبعد عضو في جانب الايمن من البطن تحت الحجاب الحاجز اه ذو الطبيعه الناعمه الغامضه الطريقه جمعه رباط أي لا تشتر بالايوانات لأن ما كان له روح عضو لله لا تشترط لا تش لا تشتر الحيوان لا تشتر الحيوان حيوان يعني لأن ما كان له روح خرجت من لله باشا و8 جوناتان جلوب اي بطني <تصفيق> أعطه في جانب الأيمن في بطنه. ما أقوله. طار. ولا تنزل. بطل المسير بس بطل بطن بطل في ذلك الأودية والمجرى السيل الأمطار إلا ما في ذلك في تعليق الماء اللي ين ويحمله. آه. كورتا. ما لكن ما بناء مثلا بحر وشتيه لو هاد اللي بمبور يا بيتن. لما بالبابتي هو يعيش بوجهك مقابل الزمام بك لمره مصطنعية العلاقة تدهاية تلافي تدها مصطنعية العلاقة كل ما راح يدها وقال مالك في الموضع عن غلايب عن غلايب عن علايب عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي عن جدي انه عمل إيمال لعثمان على ان الربح بينهما وهو مقوب صحيه لمن مثلًا بعرف شو اللي قالوا إحنا كواقع صانت لبيني أنبيب الشريكي باب المساقات والإجارة علي بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ابن عمر رضي الله عنه أخوه لبعض الشفيف لفربيت كفي غمبري أخوه صلى الله عليه وسلم معاملين لقل أهل خيبر كرد وي ميوي كوالي دردت لبرهمكي يا للزراعة تقي متفقون عليه ترى متفقون عليها. عليها. ألا يكسد جايزنيا؟ أجراتو أما بيزدون مهبي بيزدونم نزيد أوقية أوق أوقية لا وبرواية لهما فسألوه أن يقرهم على أن يكفوا عملها وهم ولهم نصف السمري دواني لأخذ كأوان سبكا كهاركي تبا كهاركي السن ولهم نصف السمري فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا ففروا بها فقروا بها حتى أجلاهم عمر طبعا لوش بيغم بدايوان صلى الله عليه وسلم لبرؤي أول المعاملة والزراعة زيرت بلو شعر الزابل تأو راجل كوه إمام عمر غزاي خالد النبي يعني لقىك إجلك يدنوه دل يعني كه واللي مسلم العديد إمام مسلمات غزاي خالد النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلة خيبر بيرمبل خالد صلى الله عليه وسلم سداه يهود نخلة نخلة خيبر لا يكون ما كان يخبر يعني وأرضها زي على أن يعتملوها من أموالهم تاخدوا قام بليش يبيخنوا بكاري بيخن ولو مشطرس أمريا نوي مالكين لبوان أول شيء لو كان درس ده كإنسان غير مسلم نشبي بلا ما إختصاص يبو أو يقدوش دس باربو درس ده تو مالكين بكاري بينتهم وبالعكس زادوا كابراه مسلمانة بلا لا سبأني يا هو أختي زائد لا لقيشت معمري لقى طقية دوم أحمد بن علي فأشبي وعن حمد الله من الخديجة رضي الله عنه قال سألت رافع بالخديجة رضي الله تعالى عنه بس يا له من رافع كل الخديجة رضي الله تعالى عنه عن كراء الأرض من ذهب وفضة مكيدان سري من سير وزيو فقال لا بأسبه عششمية إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المديانات ويقبل الجداول وأشياء من الزرع فهي لك فيها طن مديانات داخل الأنهار بعد ذي جداول جداول وشتاء أو أو جولة بيت الجدكش على المديانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا. لما روي نزك أبكيه أبكيه أوين نزك أبكيه؟ لا يكون عند بيته أبكيه. تر تر لو بيلاق نسيته. عند خلاق بيلاق نسخه. هذا السلام هذا نسخه. وينسجم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراء إلا هذا. فلذلك زجر على. لما روي بيخم بيخم زجر يكدو قدره فأما شيء معلوم؟ طبعاً مضمون فلا بأس به. أكيد معلوم بي جشنية. إذا عندك أمانة ما عندك بيني لبركان نزيكا. نقول لبركان نزيكا قبل ندافع عن جنف على شكله. لا، له. شو مزلي مزلي هلاكت كده. ماذا مزلي هلاكت ليان إيران؟ إحتمال زور لإيران لو منتقيها فيه. ماذا هو؟ بعدها بيعتاد وقتش. مضمونية غالب وفي بيان لما أجمل من المتفق عليه من إطلاق النهي على خراه الارض أوجب مجمليها من إطلاق النهي كواني كأن لبك لداني زلي. وعن في الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وأمر بالمؤاجرة. الذين يدلوا الحديث على الناية على المزارع والناية يقتضي التحيين ويجعل هذا الناية على المزارعة الفاسدة التي يدخلها كثير من الجهل والظلم لأحد الطرفين أما المزارعة المعلومة لم يجنع عنها لذلك كان يغنبال إخوان صلى الله عليه وسلم قطع الناية قد غير ذي مزارعة بقى بمزارعة دون نوع مزارعة معنا مزارعك معنا شرعية مزارعك معنا ظلم ذلك الطرفك عندك كان صاحبي عندك يان ليتر كام يا انبيت او ايان نهيك في عهل النب وويتر اي قناب اختبقه وصدعه اي جاء زور شكرا وامر بالمؤاجرة فارماني كذين واسه بكريدان وعلي بن عباس رضي الله عنهما انه قال احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعط الذي حجمه اجره في اغنبالي قوة صلى الله عليه وسلم حجاميك اردي ايكالشاق وعط الذي حجمه اجره والوا ازي شي داري داري ديت او شاكي لبوكديا ولو كان حراما لم يعطي حرام واه كان كسب الحجاني راجلون كاسبي اجديك كان الحجاني كاسبي وعن رجل من رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خليج يسوع صلى الله عليه وسلم كا في الله صلى الله عليه وسلم كاسم الحجام خبيث وسلم يعني, يعني باتزالت باتزالت سيف اجراتو كالاشاكي ايش كالاشاكي كي قالك خبيثه قالك ايسى كتب كابي كابي كابي كابي كابي كابي كابي كابي كابي كابي كابي كابي يازلك ما نقدر نقوم بذلك إيجينيا، أقول أنا ولاكن لا يمكن لا يمكن هذا هذا لانه ذل لانه بذل لانه، صحيح لا يوجد شيء اسمه. أعلم وعن أبي بريدة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عزوجل، أمروه أن يردوا على سيخال النبي. يغنبري أخوائي صلى الله عليه وسلم أرمويته أخوائي أرمويته أخوائي أرمويته ثلاغة أنا خصمهم يوم القيامة سيكس أنا أمن رجل أحمد بن قاري رجل أعطى بي أعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوبى منه ولم يعطي أجره سيكا سلام بلا قال يا دبوروش يكن اعطي بي ثم غدر لا يتسين السلام بهذه الشرحة أعطى ثم غدر أعطى بي عدى العاهد والأمان السمية وحالة السمية كاتك هل لوش تيان له نبو، فأكل ثمن قاري حرقي خوات إلا بعبد لوجينك بحرري بأسعدني، ورجل استأجر أجيرا كتجشيش كشيخ كعملات كذا، فاستوى آمنه فأخرجه خوات ولم يعطي أجره، أذكره ولم يعطي أجره يان بكامله يده، يان سيازار بيسكر يا لهو ااغرمنيكم في بغداد ليش تبوي اوجد كذا اول تصكم يدير تصكم عاملين ايه ده قال لي جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حق ما اخذتم عليه اجر كتاب الله اخرج البخاري باش تجي دواك الى تلي وتاكشري قرانه ليرش او معنى ايوا نديو تجي لدا قبلان قرانو يخدمنا يغدني قراني يخلي حقنا يقن بعضهم قاعد يقول باسكت قاعد كسوره با تي ايغي لهوت لا مو او يدوب شكي ودا ابو شكي ودا ابو فميش شي نقول بتواني ويقات هذا ايسو كادك توات ايغي ايه بيغمر صلى الله عليه وسلم كل خالد لينا ان حق ما اخذ عليه اجر كتاب الله هو اجره هو على عمله ثم كراه ومنه قول قولهم في التعزيه اجرك الله اي احط يعني الله يعني اجاره على بقى او جبتي باجاره جبتي كراء هنا مقابل كي يعني في الله الله وعن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعط الأجير أجره قبل أن يجوبه عرقه او مشهور زوريش ابن عمر رضي الله عنه قال قولي باشيلي بيرامبري خاص رمودي إيوه بادر بادرشتو وأدري أو عليك كي كأنا إيش ذاك الكلدان بدهم فيشوي عرقيه شيك بيتوا وفي الباب يعني الله عن نبي هريرة رضي الله عنه عن أبي يعلى هو البيهقي هو وجابر عند الطبراني وكل واضعات كل واضعات فالله مشغل بعنيه المتاح حسن لغيره فلما قد الجامع الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا له أجرته رو عبد الله الزغبي بيدوصلوا بالميقي من طريق ادي حليفه ابو سعيد كنت بدي كاني الله عليه سبحانه وتعالى هيك قال شي بكير فاللي <سؤال> سمي له وجدته شطورته بيجي شيء بيفك طيب بالبوندي بوندي اللي قلته مثلا ما بيزيد زايد لو نوكابرا وعام الإخوة إبكاء إحياء الموت فالمدى يكب عن أولو عن عائش رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر أرضا ليس لأحد فهو أحق بها هل يكب زوية مردبه أو زنديق اردوى أو بأي شيء يخص ليس لأحد كسخا ومنه فهو أحق بها او دبي تخاوني حديثة قال عروة وقضى به عمر لخلافته امام عمر فهو اقضى امام المخالية ذهبه عن سعيد النيزيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له هل يكزيش مردي زندير بك اهتواف اوال لبوبيا رواه التلافة فحسن له التلميدي وقال روبي مرسلا وهو كما قال واختلق بي صحابيه فقيل جابر وقمي إلى عائشة وقمي إلى عبد الله بن عبد الراجعة الأول ليس يا بن عبد الراجعة الأول هو أنما سألني الرجالة سألون هنا أما الزائد واحدثك الصحيحة كابلنا أخوة إلا الأبناء إسنانه وبائف لا بأس لابناء إسنانه صحابي صحيح مني إسنانه دقيم علي لازمونه إلا لابناء سنة عائشة أو إسنانه صحيحة كهاتبك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عن الصعب من الجثام رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عمة إلا لله ولرسوله فيقول أنا د فريه هي عمة الدنيا إلا أو عمة النبي كفيري ولا يخاف يخاف بالخواه صلى الله عليه وسلم قلت يعني حماية أصلي أو دوية بس لا أخوة لا أبي أخوة أو أنت لهم يجسئين هي كان أصلي وعن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يعني أحمد رياضي كديو ابن ماجيش حد شكل بالي وصحيح لانا الأول شيئا لا ضرر هذا شيء لك ضرر خدي سنخد بغير مباشر بيتسلم لبوس زلك هو حرام ده لا ضرر ولا ضرر ندبي ضرر لا ضرر لا ضرر لا ضرر ولو ولا ضرا نبي يضر ليك أزمني لا لا غيري ولو من حديث أبي سعيد مثلي وهو الموفق مرسول وعن سموه بن رضي الله عنه قال هلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأوريكم جندور من أحاط حائضا على أرض فهي له هل يك ديوالش أوكر سنودش الزجاجية ذا أو هيّة، بالامبرسات كذا يكسرنبو يكسرنبو خازيد كذا كذا سنودي ذا يعني ما بس يسمّي كنوي الزجاجية يعني بيشاريو اي شيء يبكاتل الوقت يبكاتل يبكاتل وهو ابو لاستعه ابن الجارون وعن عبدالله بن مخطر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حضر بئرا فلو أربعون غرا عضلا لماشيتي من حضر بئرا هل يكبية شديدة فلو أربعون ذيراناً عطنهم عطن الله يجب تيغوتيم عطن هو ناقف ماذا؟ ناقف آه. وهو مبارك الإبي بل كواهتا تل بال لابو ماشيكي دتواني لو قوي أوكاتن لو بيلي لابو عشتكاني لو ماشيكاني خوي أوكاتن به لي أوكاتن ما دم بيليكي للايا والأخوة الذين يتعلق بع بعمر الآبار الثلاثة أحكام ساحة حكمية حكمية كم من تحيّا وتكون ملكا بالعفرى زوم تقسيم وحسب إرادة من حفرها ثم حريم الآبار يختلف باختلاف المراد منها. فالمذهب عجيب عن علق بن رضي الله عن النبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضر موت بيغمبال إخوائي صلى الله عليه وسلم حضر موت رواء أبو داود وتلمذي وصعه من حبان أولاً الإمام ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غير لك غير يكون هناك امر يقول لك ان يكون هناك امر يقول لك ان يكون هناك امر يقول لك ولا يكون هناك امر يقول لك ان يكون هناك امر يقول لك ان يكون هناك امر يقول لك ان هناك امر ان هناك امر لغنباله وكشخصي لا يجاكي وكهو مدايكي وعبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم يقول له باب الشيطان فيه أن النبي غم أقطع الزبير أه حضر أه حضره فرسه فأجل الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه بلغ الصوت وهو ابو داود الإيضاء ضعيف ابو داود لكن كان يدل الحديث على جواز إخطاء المساحه الكبيرة للشخص الواحد إذا رأى الإمام مصلحته في كون بان يكون عند القدرة على إصلاعها والاستثمانية ولا يضم الإنسان على الرغبه في الحصول على الدنيا في طرقها المشروعة كان في صلى الله عليه وسلم زبيري ولكن هناك اسمكي ساند رويش أولاً دائماً زور رويش لأنه عندما رمى بصوته دائش باوقي خوشي آخشي ساند بو أعطوه حيث بلغ الصوت ساند رويش تلك أولاً دروس ولأحفر لك ضعيفة اذا صحيح دروس انسان على جزور جبنة دروسة أولاً قلت لك ضعيفة وعن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه قال غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبه ابن بدر قال صلى الله عليه وسلم أم ذنجب فاستمعته يقول الناس شركاء ثلاثة خرشيهم لستيشن بشدار في الكلئ لفوان والماء والناري لا أو والوان لا أجد رواه أحمد أبو داود رجال وثقات فالمدقش لا صحيح الجامعة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد <تصفيق> ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين